ان ايات الصفات من المتشابه ها نعم صح الاولى أن ايات الصفات من المتشابه وين المتشابه المتشابه الذي وقع فيه فامن الذين في قلوبهم زيغ لا يتبعون ما تشابه منه قال هو الصفات من المتشابه الثاني أن المراد بالتاويل المذكور في الآية صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنى يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله إذا ما يعلم تأويله أي معناه المخالف الظاهر إلا الله وحينئذ يكون الصفات ليست على ظاهرها فلها تأويل يخالف الظاهر لا يعلمه إلا الله ويتكون نتيجة آيات الصفات لا يع... لا يعلم معناها لماذا؟ لأنه لا يراد بها ظاهر، بل المراد المعنى المخالف الظاهر هذا المعنى المخالف الظاهر معلوم ولا غير معلوم غير معلوم لا عنه إلا الله هذا تقرير استدلالهم بهذه الآية الكريمة ونحن نرد عليهم. دعا من وجوه أول أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آية الصفات لعجل أن ننظر حتى نرد عليهم بعد أن يتقرر مذهبهم أي يريدون بذلك اشتباه المعنى وخفاءه أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفاها؟ نقول أنتم الآن تقولون إن آيات الصفات من المتشابه فماذا تعنون بالمتشابه؟ هل تريدون اشتباه الحقيقة وأن يشتبه علينا أن نعرف حقيقة هذه الأسماء والصفات؟ أو تريدون بالاشتباه اشتباه المعنى يعني أن المعنى مشتبه علينا ما نذيم المراد وأظن أن نعرف الفرق بين المعنى وبين الحقيقة التي يقول إليه الشيء فنحن نعرف معنى اليد ومعنى الاستوى لكن هل نحن عرفنا حقيقة يد الله وكيفيتها أبدا فيجب أن نعرف الفرق بين المعنى وبين الحقيقة فنسأل هؤلاء ماذا تريدون بالتشابه هل تريدون اشتباه المعنى وخفاءه أن تريدون اشتباه الحقيقة وخفاءها فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم هم يريدون متشابه يعني لا يعرف معناه فليست آيات الصفات منه لأنها ظاهرة المعنى لقول مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول طيب قولنا إن أرادوا المعنى الأول وهو مراده كيف معلق بالأول ثم في الثاني لأجل التفصيل فإنهم هم إذا قالوا نحن نريد المعنى الأول وهي أن آيات السباة وهو حديثة في المعنى هذا هو مرادهم فالجواب نعم. وإن راج المعنى في فآيات الصفات منه لأنه لا علم حقيقتها وكيفية إلى الله تعالى وبها لا أعرف أنه لا يصف اطلاق التشابه على آيات الصفات فلا بد من التفصيل السابق ما هو التفصيل السابق أنه إن أريد بها بذلك اشتباه المعنى وخفاؤه فآيات الصفات وابحة معناه ليس, ليس من وإن يريد بذلك اشتباه الحقيقة التي يكون عليها الأمر فهذا حق وهما متشابه وما الذي يريدونه هؤلاء يريدون هؤلاء يريدون المعنى الأول طيب الثاني أن قولهم إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يخالف الظاهر غير صحيح لأنهم يقولون آيات الصفات لها معنى يخالف ظاهرها فلا نجدها على ظاهرها لماذا؟ لأن الله قال وما يعلم تاويله إلا الله أي ما يعلم المعنى المخالف للظاهر إلا الله عز وجل إذن فنحن الآن لا نجدها على ظاهرها لأن لها معنى يخالف الظاهر لا لله الله فإن هذا المعنى للتاويل اصطلاح حادث لم, لم يعرف لم يعرف العرب والصحابة الذين نزل, الذين نزل القرآن بلغتهم وإنما معروف عندهم أن التأويل يراد به معنية إما التفسير ويكون التاويل على هذا المعنى معلوما لأولي العلم قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله وعليه يحمل وقف كثير من السلف لا أكثرهم على قوله تعالى على قوله تعالى والراسخون في العلم من الآيات السابقة أظن أنه إذا كان التاويل بمعنى التفسير فهذا معلوم لمن؟ لأهل العلم لقوله تعالى وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم معطوفه على الله وموصوله به فالراسخون في العلم يعلمون التاويل بنعمة على ان المراد في المعنى طيب و وإما حقيقه الشيء وماله وعلى هذا يكون تاويل ما اخبر الله به عن, عن نفسه وعن يوم غير معلوم لنا لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي, التي هو عليها وهو مجهول لنا صح إذا أردنا بالتاويل الحقيقة والمآل الذي عليه الشيء فإن هذا غير معلوم لنا لأننا لا نستطيع أن نعرف حقيقة ما اخبر الله عن نفسه نعم نعرف المعنى أما أن نعرف كيف ذلك وما حقيقته فهذا لا يمكن وعلى هذا يقول يثمل وقف جمهور السلف على قوله تعالى وما يعلم تويله الا الله من الآيات السابقة وبهذا تبين ان للسلف في هذه الايه وقفا او وقفين الوقف الاول على الا الله فماذا يكون مع التويل عندهم الحقيقة إذا وقفنا على إلا الله صار المراد بالتويل الحقيقة التي يؤون إليها الكلام وأما إذا وصلنا وهو قول لبعض السلف وقلنا وما يعلمته له إلا الله والراسخون هنا في العلم صار المراد به التفسير وهو معلوم لأهل العلم قال عنا لأن أوله والراسفونا في العلم يقول آمنا به إذا جعلناها معطوف هذا الله صاروا من الذين عملوا يعلمون تأويله وهو التفسير كما قال المعباس عن النبي رضي الله عنه الوجه الثالث منين من أرض من الله التفوير أن الله أنزل القرآن للتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك اللي يتدبر آياته وحسن على تدبره كله ولم يستثني آيات السبأ والحث على تدبره يقتضي أنه يمكن الوصول إلى معناه وإلا لم يكن للحث على تدبره معنا لأن الحث على شيء لا يكون على شيء لا يمكن الوصول إليه لا هو من القول ينزه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن وهذا عن الحس على تدبره كله من غير الاستثناء يدل على أن, على أن لآلات الصفات معنى يمكن الوصول إليه التدبر وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأن القرآن نزل بلغتهم ولأنهم أسعوا الناس الى الحس على التدبر خصوصاً فيما, هم فيما هو أهم مقاصد الدين نقول هؤلاء الذين يقولون إننا لا نعلم معاني معانيات الصفات نرد عليهم فنقول إن الله امرنا بتدبر القرآن صح أين هو كتاب نعم لا نعم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته هلام هنا التعليل وكذلك قالت تعالى افلم يدبروا القول افلم يدبروا القول وهذا لا شك انه انكار عليه حيث لم يتدبروه ولم يعرفوا معناه فاذا كان الله تعالى حثنا على التدبر وامرنا به فهل هل يمكن الوصول الى المعنى ما؟ يمكن لولا انه يمكن الوصول الى المعنى لكان الامر بالتدبر لغوا لا فائدة منه. طيب هل استثنى الله آيات الصفات، وقال لا تدبروها فإنه فإنكم لن تصل إلى معناها. أجوبة لا، بل آيات الصفات هي أول وأولى ما يدخل في ذلك، لأنه ليس من المعقول أن تعرف معنى الوضوء والركوع والسجود والصيام والذكر والحج، ثم يقال. إن أعظم من ذلك وهو أسماء الله وصفاته لا يمكن أن تتدبرها انا لو لم أتدبر معنى السميع ومعنى السواء العرش ومعنى الوجه الموصوف بالجلال والاكرام لو لو لم اتدبر ذلك ما ازددت إيمانا أظن هذا طيب. يقول وقد قال أبو عبد الرحمن السلم حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا لا يتجاوزون أنهم كانوا إذا تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا هذا الصواب عندكم قال قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا فكيف يجوز مع هذا أن يكونوا جاهلين بمعاني النسوسات التي هي أهم شيء في الدين بل نقول مع كونها أهم شيء في الدين هي أكثر ما يكون في القرآن لا تكاد تجد آية في القرآن إلا وفيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته فإذا كانت صحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلمون وهو ما فيها من العلم والعمل إذا كانوا كذلك فإنه يشمل آيات الصباح بلا شك ومن ادع أنهم لا يعلمون معاني ايات آيات الصباح فليأتي بالدليل في الذي يمنع هذا العموم الرابع ان قولهم يستلزم أن يكون الله تعالى قد أنزل في كتابه المبين الفاظا جوفاء لا يبين بها الحق وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وارسل رسول من أجلها صح على رأيهم يستلزم أن هذه الحروف والكلمات والجمل المتعلقة باسماء الله وصفاته الفاضن، ها؟ جوفة ما لها معنى؟ يعني هم يقول ما لها معنى؟ يعني أننا لا نصل إليه فهي بمنزله الحروف الهجائية الباتة إلى آخر، والأبجدية هي نفس الحروف الهجائية لكنها رتبة على ترتيب آخر الأبجدية أبجد هوز حطي كلما سعفص قرشت ساخذ باضغ معنى. هل هي لا قرشت قرشت ايه. أبجد هوز حطي كلما سعفص قاسف، ها؟ تأخذ ضظة، هي هذه يعني يرقوون كلمات لو ما لها معنى، على بس ضبط الحروف، إلا أن هذه الحروف لا تخرج عن الحروف الهجائية. على كل حال هم يرون أن, أسماء أن نصوص استفتاء من القرآن والسنة بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلم لها معنى. وهذا من أكبر القبض والطعن. في الله عز وجل وفي كتابه وفي رسوله حيث يتكلمون بكلمات ليس لها معنى فأنتم الآن تبين لكم أن مذهب التجهيل باطل من من وجوه أربعة وجوه وعلم ما تنبيه علم مما سبق أن معاني التأويل ثلاثة أحدها التفسير وهو إيضاح المعنى وبيانه وهذا اصطلاح تمهور المفسرين ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فطه بالدين وعلم التاويل وهذا معلوم عند العلماء في آيات الصفات وغيرها من الذي أنكره في آيات الصفات أهل التجهي قالوا إن هذا غير معلوم فهم يقولون نحن نعلم معنى معنى الرفوع والسجود والقيام والقود والصيام والحج على معناه لكن ما يتعلق بالعقيدة على زعمهم لا يعلم معناه الثاني الحقيقة التي يقول الشيء إليها وهذا هو المعروف من معنى التاويل في الكتاب والسنة كما قال تعالى هل ينظرون إلا ذلك خير وأحسن تأويل آية ثانية فتأويل آيات السباة بهذا المعنى هو الكل والحقيقة التي هي عليها وهذا لا يعلمه إلا الله لأنه لو قال لك قائل كيف استوى العرش هو أقول ما هو معلوم لكن ما معنى استوى العرش أقول إنه معلوم طيب الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر يعني قد يطلق التويل على صرف اللفظ عن الظاهر إلى المعنى الذي يخالفه فما حكم ذلك يقول وهو نعم وهذا نوعان صحيح وفاسد، فالصحيح ما دل الدليل عليه مثل تأويل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعد الله من الشيطان الرجيم إلى أن المعنى إذا عرفت أن تقرأ لا إذا خلص من قرآه والفاسد ما لا تليل عليه كتأويل استوى الله على عرشه باستيلائه ويده أي تويلده استي... بقوته ونح ذلك نعم نعم بقوة ونمت ونحو ونح ذلك هذا التأويل جائز ولا غير جائز هذا غير جائز والله أعلم نعم لا الحقيقة أحسن لأنه كيفية من الحقيقة لا السلام، لأن المعنى شيء والحقيقة شيء آخر وإنما قلنا الحقيقة لأجل يشمل ما أخبر الله به عن الليوم الآخر من ثواب الجنة ونعيمها وما فيها من النعيم فإن هذا النعيم ما نعلم حقيقته ولا كنها نعم لا حتى حقيقة مثلا طعمه ما ندركه صحيح نعرف معنى السمع من حيث هو عموم على سبيل العموم وهو ادراك المسموع لكن لا نعلم حقيقة سمع الله على ما هو عليه والحقيقة في الحقيقة الحقيقة منها الكيفية الكيفية تدرك من الحقيقة نعم نعم لا لأن إحنا ذا قلنا اللي ما من غير التحريف ولا تعطيل التفويض تعطيل التفويض بلا شك نوع من التعطيل ولا نقول ذلك لأن التفويض إن أردت به تفويض المعنى فخطأ إن أردت تفويض الحقيقة والكيفيه فهذا صواب ولهذا السلف أو العلماء لم نقول من هذا التفويض لأنه في احتمال روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه نعم كيف كملنا عليه كملنا لا لا خلنا وهذا اللي ناقشتك فيه الآن يقول على أربعة أوجه تفسير تعرفه الكلام من العرب من كلامهم يعني التفسير يرجع فيه إلى اللغة العربية تعرفه العرب من كلامه تفسير لا يعذر أحد بجهالته يعني أنه يحتاج إلى معرفة يحتاج إلى معرفه ولا بد أن يعرف تفسير يعلمه العلماء ولا يلزم كل واحد أن يعرفه وتفسير لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه فهو كائد انتبه الاربعه الأوضر الوجه الأول ما تعرفه العرب من كلامها الثاني ما لا يعذر أحد بجهالته يعني يجب على كل واحد أن يعرفه والثالث ما يعلمه العلماء يعني دون غيره فلازم كل واحد أن يعرفه لكن العلماء يجب عليهم أن يعرفوا لأنه فرد كثار والرابع ما لا يعلمه إلا الله فالتفسير الذي تعرفه العرض من كلامها هو تفسير مفردات اللغة كما عرفت معنى القر والنمارق والكهف ونحوها عندما نبحث عن معنى القر نرجع إلى أي شيء إلى اللغة فهل تطلق القرء على الحيض أو على الطهر ننظر عندما نرجع إلى تفسير النماذج ما هي النماذج الوسائل هذا نرجع فيه إلى أي شيء إلى اللغة ثم نرجع إلى القاموس إلى لسان العرب أو غيره مما أقوله في معنى الكهف ها؟ عندما نسأل عن معناه نرجع إلى إلى اللغة إلى المعاجم اللغوية مثل القاموس وغير والكهف ما هو الغار الذي في الجبل والتفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته هو تفسير الآيات المكلف بها اعتقادا أو عملا كل ما كلفنا به اعتقادا أو عملا فإنه لا عذر لنا في جهله يجب علينا ان نعرفه مثل معرفه الله في اسماء وصفاته هذا كلفنا به ايش عملا ولا اعتقادا اعتقادا كذلك معرفه اليوم الاخر وما فيه هذا اعتقادا والطهارة عملا الصلاة عمل الزكاة عمل الصوم عمل الحج عمل فكل ما يجب على المكلف اعتقاده أو عمله فإنه لا في لجهالته لأنه يجب عليها أن يتعلم حتى يبني عطيتته على أسن سليمة وكذلك أفعاله التفسير الذي يعلمه العلماء هو ما يخفى على غيرهم مما يمكن الوصول إلى معرفته كمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والمتشابه ونحو ذلك هذا لا لا يعلمه الا الله العلم معرفه اسباب النزول قد سمع الله قول التي تجاردك في زوجها وتشتكي الى الله وشربها الضهاء الذي وقع من أوسس ابن الصامت على زوجته كذلك وكذلك أيضا قوله تعالى فالآن باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم إلى اخره سبب من الايه الآية أن أحد الصحابة الله عنهم اتى إلى أهله و... وفي إلى الصيام وجامعها بعد أن صلى العشاء آخره وكانوا إذا إذا نام الرجل قبل العشاء أو صلى العشاء فإنه يجب عليه الإمساق إلى اليوم الثاني فأنزل الله تعالى هذه الآية المهم أن أسباب النزول لا يجب على كل أحد أن يعرفها لأنه يمكن أن يعرف المعنى بدونها وإن كان سبب النزول لا شك أنه يقوي على معرفة المعنى طيب الناسخ والمنسوخ هل يجب على كل واحد أن يعرف ذلك لا إذا عرف الحكم الشرعي كفى لكن الناس من المنسوخ هذا لا يعرف إلا اهل العلم العلم الخاص مثل والمحكم والمتشابه ونحو ذلك هذا لا يعلمه إلا العلماء وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما أخبر الله بي عن نفسه وعن اليوم الآخر فإن هذه الأشياء نفهم معناها لكن لا ندرك حقيقة ما هي عليه في الواقع مثال ذلك اننا نفهم معنى استواء الله على عرشه ما معنى العلو والاستقرار ولكن هل نفهم كيفيه ذلك لا فكيفيه الصفه من صفات الله غير معلوم لو أن أحدا ادعى أنه يعلم كيفية استواء الله على العرش فقلنا هو كاذب ولا يمكن لو ادعى أحد أنه يعرف كيفية يد الله, يد الله سبحانه وتعالى قلنا كاذب ولهذا نقول فمن ادعى علمه فهو كاذب طيب التاكرة والعسل والماء واللبن وغيرها مما يقول الله في الجنة هل نحن نعرف المعنى ها؟ المعنى نعرفه نعرف معنى اللبن والعسل والماء والخمر والفاكهة ونحن ذلك لكن هل نحن ندرك حقائق هذه الأشياء لا لو ادعى إنسان قد إنني أدرك إن العسل الذي في الجنة وأن كيفيته كذا وطعمه كذا وما أشته ذلك قلنا هذا كاذب لأن حقائق هذه الأشياء غير معلومة لقوله تعالى فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون ولهذا يقول فإن نعلم نفهم معنى الفاكهه والعسل والماء واللبن وغيرها مما أفضل الله عنه في الجنه ولكن لا ندرك حقيقته في الواقع كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما اخفيه لهم من قرة اعين جزاءا بما كانوا يعملون فاذا كان لا تعلم الكيفيه من ادعى علمها فانه كاذب قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنه الا الاسماء ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا مش الكلام يعني أن الفاكهة موجودة في الدنيا وموجودة في الآخرة الاسم واحد لكن حقيقة مختلفة النخل والرمان موجود في الدنيا وموجود في الآخرة لكن يتفقان في الاسم فقط أما في الحقيقة التي هو عليها فإنهما لا يتفقان هذا معنى قوله ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء وبهذا تبين أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله فحقائق أسمائه وصفاته وما اخبر الله به عن اليوم الآخر وأما معاني هذه الأشياء فإنها معلومة لنا وإلا لما كان الخطاب بها فائده أتينا بهذا الكلام عن بعباس رضي الله عنهما ليتبين أن أهل السنة وجماعة يعتقدون أن أسماء الله وصفاته معلومة لنا من وجه مجهولة لنا من وجه فمن جهة المعنى معلومة ومن جهة الحقائق والكيفية مجهولة وكذلك نقول في أمور الغيب الأخرى مثل ما اخبر الله به عن الجنة من النعيم أو عن النار من الجحيم المعنى معلوم لنا لكن الحقيقة مجهولة وهذا يمكن أن يكون بمعنى يمكن أن يكون الشيء معلوما من وجه ومجهولا من وجه آخر ثم قال المؤلف الباب الرابع والعشرون في انتسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحريفها أول نسأل من هم أهل القبلة استمع إلى المعنى قال المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة وهم كل من ينتسب إلى الإسلام هذا معنى اهل القبله عند, عند اهل السنه اذا قالوا اهل القبله فهم كل من يصلي الى القبله ولا يصلي الى القبلة الا من ينتسب الى الاسلام الجهميه من اهل القبله اين يصلون... يصلون الى القبله والمعتزله والاشاعره ونحوهم هؤلاء كلهم من اهل القبله لانهم يصلون اليها وينتسبون الى الاسلام أما هلهم مسلمون أو غير المسلمين هذا شيء آخر المهم هؤلاء يقولون إنهم مسلمون ويصلون إلى القبلة انقسم هذا القبلة في أو أو غير المسلمين هذا شيء آخر المهم هؤلاء يقولون إنهم مسلمون ويصلون إلى القبلة انقسم هذا القبلة في أيات صفات وحديثة إلى ست طوائف طائفة قالوا تجرا على ظاهرها وطائفة كان قالوا تجرا على خلاف ظاهرها وطائفتان واقفتان فالاقسام إذن ستة فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها هم أولا طائفة مشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين ومذهبهم باطل أنكره عليه السلام هؤلاء قالوا تجرى على ظاهرها لكن جعلوا ظاهرها من جنس صفات المخلوقين قالوا نؤمن لأن الله يجي وأن له رحمة وأن له وجها وأن له يدا لكن كل هذا مشابه نعم لما للمخلوقين من ذلك فييد الله تعالى كادر الانسان ووجهه هكذا طيب وهم ونحن إذا سمينا هذا ظاهرا فإنما نسميه من باب التنزل وإلا فليس ظاهر كلام الله ورسوله في ثباته ليس ظاهر التشبيه لكن تنزلا معهم ثانيا طائفة السلف الذين اجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى فماذا يقول جاء ربك على ظاهر هو جاء لكنه جاء مجيئا يليق بجلاله يضحك الله إلى رجلين يقول نعم هو يضحك لكنه راح يكون يليق بجلاله فالفرق إذن بينه وبين المشبهه أن المشبهه يجعلونها دالة على التشبيه فيقول يجي على كيفية كذا وكذا يضحك على كيفية كذا وكذا وليس ينزلهم الله تعالى عن مماثلة فلذلك كانوا ضالين في هذه الناحية قال والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى تقول بالتشبيه والثانية ها؟ تنكره وإلا فكل منهم يجيها الظاهر فإن قال المشبه فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلا أنا لا أعقل من العلم والنزول واليد إلا مثل ما يكون المخلوق من ذلك المخلوق بالإفراد لكن ما يظهر المشبه الآن يقول أنا لا أعقل من اليد إلا مثل عيد المخلوق لا أعقل من الاستواء إلا مثل السواء المخلوقين يعني هذا هو معروف في اللغة العربية فالجواب من وجوه الأول أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق للمخلوق في جميع صفاته فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به فإذا دل السمع والعقل على مباينة الخالق المخلوق، فإن الصفات التي تثبت للخالق يجب أن تكون مباينة للصفات التي تكون للمخلوق لأن صفة كل شيء تناسبه فمن أدلت على مباينة الخالق للمخلوق قوله تعالى ليس كمثله شيء وهذا واضح أن, أن المماثلة منتفية في حق الله والكاف في قوله ليس كمثله اختلف فيها العلماء لأننا لو أخذنا بظاهر ليس كمثله لكان ظاهره أن الله اثبت لنفسه مثيلا وليس لهذا المثيل مثيل والأمر ليس كذلك فإن الله تعالى ليس له مثيل اطلاقا قالوا فالكاف هنا زائدة والتقدير ليس مثله شيء، وقيل إن الزائد مثل، والتقدير ليس كهو شيء، وقيل إنه إنه ليس هناك زيادة، لا في الكا ولا في مثل، ولكنه نفى مماثلة المثل من باب المبالغة. واذا انتفى مثل مثل انتفى الاصل لانه لو كان الاصل موجودا لكان للمثل مثل وقيل ان مثل هنا بمعنى صفه يعني ليس كصفاته شيء ولكن الاقرب والله اعلم ان المثل على ما هو عليه وأن الكاف زيدت للمبالعة يعني كأنه نفل مثل مرتين مرة بصيرة الكاف ومرة بصيرة مثل وهذا هو الأقرب الحاصل أن في هذا رد على المشبه وللا لا؟ لأنه يقول ليس كمثل شيء قال ومن أجلة العقل أن يقال كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه الذي الكمال من لوازم ذاته وهو مرط الكمال مشابه للمخلوق الناقص الذي النقص من لوازم ذاته وهو مفتقر إلى من يكمله صحيح هذا يقال انت ايها المشبه هل تعتقد أن الخالق أكمل من المخلوق فسيقول نعم أعتقد ذلك إذا كنت تعتقد أن الخالق أكمل من مخلوق فكيف يمكن أن تكون صفاته مثل صفات المخلوق يجب أن تكون صفاته أكمل لأنك أنت بنفسك تقول ان الخالق أكمل من مخلوق وهذا في الحقيقة رد عليك فإنه إذا كان أكمل لازم أن لا تكون صفات صفاته مماثله لصفات المخلوق الثاني أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فسيقول بلى فيقال له فلتعقل إذن أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين فإن القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقر هاد هاد نحن الآن نخاصم المشبه يقول هل تعتقد ان لله ذات تشبه لا تشبه الذوات فسيقول لا نقول نعم اعتقد ذلك فنقول اذا كنت تعتقد ان له ذات لا تشبه الذوات فلتعتقد ان له صفات لا تشبه الصفات لماذا لان صفة كل موصوف تليق به فالجمل مثلا قوي وقوته أقوى من الإنسان والذرة قوية وقوتها دون قوة الإنسان لا هي قوية في القوة التي تليق بها هي قوية في القوة التي تليق بها لكن هل تشبه قوة الإنسان لا تشبه ليش لأن قوة كل شيء تناسبه فكذلك قوة الخالق لا يمكن أن تكون مماثلة لقوة المخلوق ونقول في بقية الصفات كذلك الثالث أن يقال له نحن نشاهد من صفات, الله من صفات المخلوقات صفات اتفقت في, اسم في أسمائها وتباينت في كيفيتها صح نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفق في أسمائها لكنها تباينت في حقيقتها أو في كيديتها فليس, فليس يد الإنسان كيد الحيوان فليس نعم، فليس الإنسان كيد الحيوان الآخر ولا وجه الإنسان كوجه الحيوان الآخر فالمخلوقات تتفق في الصفه وتختلف في الكيفية فاذا جاء اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب اولى بل التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب كما تقدم وبهذا يندحر المشبه فقد اجبنا عنه وردنا عليه ثلاثه اوجه ويكون إن شاء الله نناقش فيها وفي مسابق قدم. لننتقل الآن الطائفتين الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها وأنكروا أن يكون أن يكون لله صفات أن يكون لله صفات ثبوتية، أو أنكروا بعض الصفات وأثبت الأحوال. دون... نعم، أو أنكروا بعض الصفات أو اثبت الأحوال دون الصفات. انتبه. الذين قالوا في خلاف ظاهرها وانكروا ان يكون لله صفات ثبوتيه قالوا ما يمكن ان يكون لله صفات ثبوتيه بل صفاته كلها سلبيه قالوا ما نقول ان الله سمعا لكن نقول انه ليس بأصم ما نقول لله علم لكن نقول ها ليس بجاهد ما نقول له قدرة ولكن نقول ليس في عاجز طيب ليش قالوا لأننا لو أثبتنا الصفات الثبوتيه شبهناه بالموجودات شبهناه بالموجودات وهذا تمثيل والتمثيل حرام نقول لهم والصفات السلبية النفي عدم فإذا نفيتم شبهتموه بماذا بالمعدومات ولهذا لجأ بعضهم إلى, إلى الالتزام بهذا وقال ننفي عنه الإثبات والنفي ننفي الإثبات والنفي فلا نقول سميع ولا ليس بسميع ما نقول لهذا ولا هذا ولا موجود ولا ليس بموجود وطبعا هذا خلاف العقل متناقض المهم ان منهم من يقول اننا من من ينكر الصفات الثبوتيه ولهذا اذا ارادوا ان يصف الله بعض الصفات عندهم قالوا ان الله ليس بميت ولا جاهل ولا عاجز ولا ضعيف ولا اصم ولا اعمى ومن هذا ومن هذا فقس فياتون بالصفات السلبية ومعلوم أن الصفات الزبوطية أكبر ولهذا لو جئت إلى ملك قلت ما شاء الله تبارك الله أنت لست بزبال زبال ولا كساح ولا جزار ولا بناء نعم ولا ميكانيكي وهاته. ولا كناس إلى اخره وش يقول لك يعطيك جائزة ولا لا نعم يعطيه جائزة لكن السجن صف على الوجه لكن لو تأتي له تقول ما شاء الله أنت ملك قوي قدير ذكي عاقل وما أشبه ذلك تحرف جائزة ولا لا لأن هذه الأخيرة صفات بوتية والأولى صفات سلبية صفات نفي العجيب أن هؤلاء يرون أن كمال الله ان يوصف بالصفات السلبيه والعياذ بالله طيب هذا يقول انكروا بعض الصفات مثل مثل ما الطوائف مثل الشاعر انكروا بعض الصفات واثبتوا بعضا انكروا الاحوال اثبتوا الاحوال دون الصفات المعتزله وكذلك على الشاعر ايضا وشمعنا الاحوال قالوا مثل ان الله سميع ليس المعنى ان له سمعا لكن هو ذو سمع هو ذو سمع يعني حاله أن يكون سميعا لكن انت تثبت نعم أنه له سمع لا فأقول, فأقول هو ذو سمع وليس معنى أنه متصل بسم فيقول الله عليم وكونه عليما هذه الحال أما أن له علما فلا ولا شفهاتناق شك... لا لأن ما من إنسان نقول كونه عالما إلا وهو متصل بالعلم هؤلاء يقولون هم طائفتان أحد تأويل من الجهنية وغيرهم الذين أول نصوص الصفات لما عين عينوها تأويله من لج بالنعمة وليس وبالسلة ونحو ذلك هل هؤلاء أجره على ضعفها؟ قال المراد باليد القوة أو النعمة وبالاستواء الاستيلاء اجروها على ظاهرها او لا اجروها على خلاف ظاهرها لكن جعلوا لها معنى معنى مؤولا الثانيه اهل التجهيل المفوضه الذين قالوا لا نجرها على ظاهرها ولكن نقول الله اعلم بما اراد تقول تعال استواء على العرش تجريها على ظاهرها يقول لا ما اجديها تبغوش معناها قال الله اعلم أهل التاويل خير منهم ولا لا اهل التاويل خير منهم لانهم اثبتوا لها معنى وان كانوا اشد منهم عدوانا لانهم تجرؤوا واثبتوا ما لا علم لهم به لكن هم من حيث النظر احسن من هؤلاء تجل المفوض تقول ويبقى وجه ربك لا يراد به ظاهره لا رأي به ظاهر إذا ليس مراد قال الله أعلم أنا أفوّض فأقول الله أعلم وأنت إذا تأملت وجدت أن قوله متناقض ما دمت تأت تقول الله أعلم أليس من الممكن أن الله اراد الظاهر نقول بلا فإذا كان ممكن أن يكون الله أراد الظاهر ليش تقول ليش تلزم بالنفي وتقول لا اراد الله نعم تستمع الى مذهبهم يقولون الله اعلم بما أراد من الصفات لكننا نعلم انه لم يرد اثبات صفه خارجيه له تعالى يعني مثلا جاء ربك تسالهم وش ما جاء ربك قالوا الله اعلم بما اراد لكننا نعلم انه لم يرد المجيء الحقيقي تناقض ولا؟, ولا طيب إذا كنت والله الله أعلم تقول نعلم أنه لم يرد أليس من الجائز أن يكون أراد المعنى الحقيقي الظاهر؟ فلا ومع ذلك يقول لا ما أراد أنه يجي ما أراد أنه السواء ما أراد أن له سمعا وبصرا وما اشبه ذلك نعلم هذا ثم نقول الله أعلم بما أراد كل نعلم من هذا التناقض ولهذا قلنا وهذا القول متناقض فإن قوله نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له يتناقض التفوير لأن حقيقة التفوير أن لا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات وهذا ظاهر إذا كلتا الطائفتين ضالتان قل لا لأنهما قالا على الله كلا عين ولانهما نفيا ما هو ظاهر من كلام الله وكلام رسوله المذكور رد والفرق بين هاتين الطائفتين ان الاولى اثبتوا لنصوص الصفات معنا لكنه خلاف ظاهريه وأما الثانيه فيفسرون ذلك الله من غير اثبات معنا مع قولهم إنه لا يراب من تلك النصوص إذ بأف لله عز وجل هذا الفرق بين الطائفتين ولا شك أن الطائفة التي تثبت لها معنى خير في العقل والنظر من من لا تثبت ولا شك أن التي تثبت معنى يخالف الظاهر أشد جراه من الذين توقفوا أشد فكل واحد من الطائفتين خير من الاخرى من وجه اما الرد على الطائفتين جميعا فقد سبق الرد على اهل التشهيل وسبق الرد على اهل التولي، سبق في نفس الكتاب هذا فليرجع الى ذلك والرد لاجمالي على الطائفتين ان نقول لا يمكن ان الله تعالى يتكلم بكلام لا يريد من العباد إثبات معناه على ظاهره أبدا بل لا يتكلم سبحانه بكلام إلا وهو يريد أن يأخذ الناس بظاهره نعم وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم أولا طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص صفات إثبات صفة تليق بالله وعلا يكون المراد ذلك والطائفة الثانية أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على قراءه القرآن والحديث. هاتين الطائفتان واقفتان. كيف توقفوا ما؟ كيف ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الطائفة الأولى تقول إنه يمكن أو يجوز أن يكون مراد إثباته، ويجوز الا يكون المراد إفتاح فهم يحكمون بتجويز الامرين أما الثانية فيقولون لا نتعرض للمعنى اطلاقا نقرأ القرآن والحديث ونمسك بقلوبنا وألسنتنا عن التعرض لما يدل عليه القرآن والسنة انتبه الفرق بينهما ظاهر الآن الطائفة الأولى تقول إننا متوقفون لأننا نرى أنه يجوز أن يكون المراد إثباث صفات ويجوز أن يكون المراد عدم ذلك الله أعلم الثانية تقول أعدض عن هذا كله لا تتكلم لا تقول يجوز ولا ما يجوز ولا, ولا تثبت ولا تهم ويقول والفرق بين هاتين الطائفتين بين هذه الطائفة والتي قبلها أن الأولى تحكم بتجوز الأمرين الإثاث وعدمه وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا تجد في أقرأ القرآن تقول تعالى إسماء نصر الله الرحمن العرس استواء يقول ها؟ ما يتكلم يقول أعرض عن هذا لا تتكلم بشيء الطائفه الأولى تقول هل أراد الله استوى على العرش أي على واستقر أو أراد استولى عليه يقول يجوز هذا وهذا أو لم يرد شيء أن يقول نعم يجوز يمكن هذا وهذا وهذا لا شك حكم هذا حكم على الشيء بأنه يجوز أن يكون مراد به كذا أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخر أما الثانية فإذا تعال بشمال سوى الله على الله قال أنا معذر عن هذا لا أحكم بشيء أبدا ولا أتكلم بشيء في هذا الباب إطلاقا وكل وكلا الطائفتين أو كل الطائفتين غالتا لأنه لأن كونا نجوز هذا وهذا وهذا في أشياء لا تريق بالله هذا حرام فما لا يليق بالله لا يمكن أن يجوز والثانية كون نعرض عن هذا كله مخالف لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الآيات ووقوع فيما أنكر الله حيث قال عز وجل أفلم يتدبروا القول وهذا السفن من الانكار فالله امرنا أن يتدبر لنثبت المعنى الذي دل عليه اللفظ وبهذا عرفنا أن خير الأقسام وأوجب الأقسام بالاتباع هم الذين قالوا تجرى على ظاهرها إيش اللائق بالله سبحانه وتعالى فعندما تقرأ الرحمن على العرش السوا تثبت أنه على العرش لكن لا يجوز أن يدور في ذهنك انه كاستوائنا على السرير لا يجوز هذا اطلاقا ليش لتباين ما بين الخالق والمخلوق كذلك عندما تقرا بل يداه مبسوطتان لا يمكن ابدا ان تتصور ان هاتين اليدين كأيدينا ابدا ولا حذك ان تقضي هذا بهذا لأن الله ليس كمثل شيء حتى لو قال لك الذهن إن يدي الله عز وجل كيد الإنسان يجب أن تطرد هذا عن ذهنك والا لا تفكر فيه إذ من الجائز أن تكون يد الله عز وجل ليست كيد الإنسان تكون كيد شيء آخر غير الإنسان أليس كذلك؟ طيب إذا كان الأمر هكذا فالواجب أن نتوقف عن تقدير التمثيل وتخيله فنقول الله تعالى يد حقيقية يأخذ بها ويقبض نعم ولكنها لا تشبه أيدي المخلوقين ويجب علينا أيها الأخوة أن نبعد عن مخيلتنا تصور كل شيء من صفات الله سواء كانت فعليه او خبريه لاننا لا نحيط به سبحانه وتعالى نعم و... اينم لا المفوضه غير هذولا يتوقفون والمفوضه يقول ان الله اراد معنا معينا لكن ما نعلمه والقسم من كل القسم الثاني يعني لا الشيخ الرسول رحمه الله في الفتوى حموية قسمهم هذا التقسيم وجعل المفوضة ممن يجرونها على خلاف الظاهر لأنهم يجزمون بما قال أما ذو لفهم درويش ما عرف شي نبد الطائفة الأولى تقول كيف يمكن والطائفة الثانية يقول لا تتكلم بشيء اقرأ القرآن والحديث وخلك مثل الصبي الذي يقرأ ولا يدرك ما يقول نعم نعم شو هو الاولى الأولى الذي يجب ان يكون مراد في نصر الصفات نعم موجود ها بس انا ما يقرأ ما. ثم قال المؤلف الباب الخامس والعشرون في ألقاب السوء التي وضعها المكدعة على أهل السنة اللقب عند العلماء كل ما أشعر ها بمدح أو ذم فإذا قالوا علي زين العابدين زين العابدين هذا لقب مدح سعيد كرس هذا ذنب اهل السنة والجماعة والحمد لله كل القابهم القاب ألقاب مثل لو لم يكن من ذلك إلا أنهم يسمون أهل السنة مش بعد فلا بدعه عندهم ولا تفرق بل كل أمرهم مبني على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الاجتماع عليها فهم الذين أخذوا بأكبر نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يدى الله على الجماعة يقول المؤلف من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون على الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد والسبهات والدعاوى الباطلة ليتبين بذلك الحق ويتضح ويعدو على الباطل كيف هذا؟ يعني ما وجهه؟ جعل الله تعالى لكل نبي عدو من المجرمين يلقبونه بألقاد السوء ويعبون دينه وشرعه ويقولون فيه كذا وكذا وكذا لماذا؟ لأجل أن يتبين الحق لأن الحق لو لم يجد مصالما ما تبين؟ أخذه الناس هكذا سابقا ولا دون هل هو حق أو غير حق فإذا عورض تبينت محاسنه مثلا دين الجاهليه مبني على الشرك بالله فجاء الإسلام يدعو إلى التوحيد وجد أناس يقاومون هذه الدعوة وينكرون التوحيد فإذا وجد هؤلاء المقاومون تبين أن التوحيد خير من الشرك لأن مقاومة هؤلاء إذا عرضت على العاقل تبين إيش فسادها كذلك من أجل أن يعلو الحق على الباطل لأنه إذا كان هناك خصمان وتبين الحق مع أحدهما صار العلو لمن؟ لمن كان معه الحق فيعد على الباطل كذلك أيضا في فائدة أخرى وهي امتحان المعتنقين للشريعة هل يصبرون على هذه الألقاب والأذية ويبقون على ما هم عليه من الحق أو يرجعون وينكسون على عقابهم كما وجد لبعض الناس الذين ذموا وعيبوا بعد إسلامهم رجعوا عن الإسلام وليد بالله وهذا أبو طالب يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا فهذا أيضا من الحكمة في أن الله تعالى جعل للأنبياء وأسباب